خلقنا النطفة علقة فخلقنا نطفة على قط فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, فكسونا العظام لحما ثم أنشأه خلقنا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكنون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الللاكلين وان لكم فلان عامل عبره نسقيكم مما في بطونها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 فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرِّبْ أَزِلَّ مُزَلَّ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِن ن في ذلك لآيات وإن كنا لم ثم أشأن من بعدهم قرنا خرين فأرسلنا فيهم رسولا فأرسلنا فيهم رسولا من أَنُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا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 إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا ان هو رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم ما الرسول ها كذبوا فأتبعنا ضعفهم ضعفهم وجعلناهم أحاديث فبعذل قوم لا يؤمنون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 وحويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ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 بربهم لا يشركون والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 أن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 شَأَلَكُمُ السَّمْعَ وَلَدَ الصَّارَ وَلَفْءَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ تَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ الله. إذن لذهب كل الَّهِ إِذَا لَذَهَبَنَ كُلُّ إِلَاهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضٍ مَعَ لَعَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مَن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 فأخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمن قالوا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا, سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا بِسْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني كل واحد منهما مئة جلدة ولا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 والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ, فشهادة أحدهم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 ورؤوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظنَّ الْمُوَمِّنُونَ وَالْمُوَمِّنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ لَوْلَا جَاء عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم